نسوان على نسوان كتمنا على قلبنا حكم وقالوها زمان دول فأرض Fernan نسوان على نسوان كتمنا على قلبنا حكم وقالوها زمان دول فأرض Fernan فأرض أخنق أخلص بقى دم وريان الوي مكفى يا ظلم وشاة حلمنا طول عمرنا يا خدوم ربنا ربنا ربنا ده حلمنا طول عمرنا ياخدهم ربنا ربنا ربنا قبل ما خطب انا واكتب ده كلامي ده كان مسموع دلوقتي الحاله شقلب كسره لي ست دلو قبل ما خطب انا واكتب ده كلامي ده كان مسموع دلوقتي الحاله شقلب كسرى لي ست دلو يا رب تاكل أكله باخخ فيها تعبان أو حتى حتة عجوة مليانة سم فران يا رب تاكل أكله باخخ فيها تعبان أو حتى حتة عجوة مليانة سم فران دا حلمنا عمرنا ياخدهم ربنا ربنا ربنا آه دا حلمنا طول عمرنا ياخدهم ربنا ربنا ربنا اول ما شفتها عليا جسمها كان غصن البان عدت سنتين وشويه كرشا مترين قدام أول ما شفتها علي جسمها كان غصن البان عدت سنة وشويه كرشا مترين قدام دي بتفطر لحمة وفته وحلت محشي بتنجان عرضها بقى ستة بستة جنبها مش عارف انام ده بتفطر لحمه وفته وحليت محشي بتنجان عرضها بقى سته بسته جنبها مش عارف انام ده حلمنا طول عمرنا ياخذهم ربنا ربنا ربنا قد حلمنا طول عمرنا ياخذهم ربنا ربنا ربنا